نار مثول لهم، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلك فلا ناصر لهم.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 وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر اللذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى.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 117. ويستمعوا إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا 118. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواء 119. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنت نا لهم إذا جاءتهم ذكرهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبك ومثواك.